أفَمَن كان على بينة من ربه كما من زُيِّن له سوء عمله واتبع أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار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 فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فعلَم أَهُ ل إِلَه إَِّ اللهَّهُ وَاستَغْفِر لِذ بِكَولِمُؤمِنينَ وَمُؤمنِنات وَلَّهُ يَعلَمُ مُتَقَبَكُم وَمَثْوكُمْ وَيَقولُول الذينَ آمَنوا لَ لا نُزِلَت سُورَةُم فَإذاَا أُنزِلَ سُورَةُم إذَا أُزِلَ سُورَةُ مُحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القِتَالُ رَأيتََّذينَ فِي قُلُوبِهِمَّ رَضُ يَوظُرُون يَظُرون إلَيكَ نَنظرََ الْ المَْشّ عَلَيهِ مِنَ المَوْوتِ فَأَل لَهُم طَاعَةُ وَقَول معروف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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ